اللهم لك الحمد أن تنوّر السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أن تنوّر السماوات والأرض. ولك الحمد أن تقيّم السماوات والأرض. ولك الحمد انتقيو السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك, حق, ولقاءك حق, والجنة حق وَالْجَنَّةُ حق وَالنَّارُ حق, والنار حق وَالسَّاعَةُ حق والنار حق والنار حق حق اللهم لك, أسلمنا وبك آمنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا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 وما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت إلى لا إله إلا أنت, أنت إلهنا لا اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا, وعلمتنا, وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد, لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإسلام بالقران ولك الحمد والمال كبت عدونا, كبت عَدُوَّنَا وَبَسَطْتَ رِزْقَنَا, وبسطت رزقنا وَأَظْهَرْتَ أَمْنَنَا, وأظهرت أمننا وجمعت, فرقتنا وَجَمَعْتَ فرقتنا، وَعَنْ كُلِّ مَا سَأَلْنَاكَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا وعن كل ما سألناك ربنا